واليوم ينادون بخروج المرأة وتهتكها وتعريها بعدما نادوا بمساواتها بالرجال في كل الجوانب أما الدين فالنساء والرجال في الخطاب لدى الشرع سوا ولكن فضل الله جل وعلا الرجال بميزة حتى في الدين قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا ثم بيّن نقص عقلها ونقص دينها قال أليست إحدى كنا إذا حاضت أو جاءتها الحيضة تدع الصلاة والصيام قالوا بلى قال فذاك نقصان دينها الرجل ما يترك الصلاة والصيام فيه أي وقت من الأوقات ولهذا الذين ينادون بمساواتها بالرجل ويريدونها رئيس دولة وبرلمان وقاضية إذا جاءها النفاس نأتي ونقول القاضي فين يقولون غايب نفسا تتوقف أحكام الشريعة ومصالح العباد لأن القاضي نفسا قيادة المعركة لأن القاضي نفسا القائد نفس. هذه والله مصيبة ما زل وهكذا لو كانوا يعقلون لنظروا إلى هذا